تمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الذين تفرلون منه فإنهم لاقيون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون جمعة فساعوا إلى ذكر الله وذروا البيان ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فتشق في الأرض وبتقوم فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلك تفلحون وإذا رأوا تجارتا أوله ونيفضوا إليها وتركوك قائما